انَّ <سؤال> اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا سن لمتسليما عفوا كواني يا أنت في الموضع البعيد قريب انت في الموضع البعيد قريب هل مني انت رب العباد انت رب العباد مالك في الملك شريك ولا عليك رقيب مالك في الملك شريف ولا عليك رقيب يا مداوي العباد يا رب يا يا رب يا مداوي العباد أنت المداوي يا شفاء الشقاء يا رب يا رب يا مدار انت دواء يا شفاء الثقام يا شفاء الثقام يا شفاء يا ربي أخلصنا إليك دعاءنا ولدعوتي الزاعين أنت مجيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين